Upgrade on the لكل إنسان في الأحزان حكاية صعبة ينساها تفاصيل تهد جبال ولا أدري كيف بشكيها عزيز الناس ويكفيها بأن الله مولاها قبل الله تهدى تحس فيها خير ننطقها ولا சி நம் வீ துளம் அஞ்சி அமன் பிள்ள مهما صار ومهما عشتي قا تهو ندمعك الشكوى اذا لله ببكي يا رب إن كنت في الدنيا من اللي إذا قبل وها فهو بالرضا عندي مشاكلها و بلاويها يا رب اكتب لنا عيشة وميته أنت ترضاها كل دنيا لعلّا خير கி it